وسائل واجلات ميناء وإرشادات ولهذا ذلك في خطبة عيد الفطر بحثوا بالإمام الخطيب أن تشتمل خطبة على أحكام الذكرات الفطرية وعلى أحكام العيدين وعلى ما يعمله الناس من الفرح في هذا العيد مثلا وعلى سبب شرعية الأعياد وكذلك على حكم صيام ذلك اليوم وعلى التعليمات التي بعده كصيام أيام الست شوال شبهات وكذلك على حس الناس على مواصلة الأعمال وعدم الانقطاع وعد العمل بعد رمضان وهكذا فإذا أصدر الناس ولم يستمعوا لهذه الارشادات لن يكون لهذه صمة يدير ذائنا وهكذا في قبته في قبته العيد النهر يعلم احكام الأرضية وسنها والمجيء منها وما لا يجزي وما نصاربها وما إلى ذلك بعد ما يعلمهم سنيتها وفضلها وما يتصل بذلك وهكذا ما يعلمه شيئا من أحكام التكبير المطلق والمقيد و. صلاة وإحكام تلك الأيام التي هي أيام التشريق وما وحكم أو النهي العصيان بها وما إلى ذلك. المأمورة أن تستمع خطبتهم هذا هذه التعليمات لذلك المأمورة أن يستفيد من هذه من هذه كل حال. ينبغي أن يراقب الناس في الاجتماع بل الخطيب نفسه يؤمر إذا وقف على الناس أن يحسهم قبل أن يبدأ على الإنصال وأن يراغبهم وقبل أن يصعد على المنبر يراقبهم في الاجتماع ويقول ما شرعة لا لأجلكم فكيفة وصاربون فذلة تقنيم الصلاة على خطمة هذه مشهورة ذابتة وكانت هي السلها المنوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاه وكان يأتي لخطمتين بعدها وعلى ذلك استمر العمل إلى أن كان في عهدي بني اميه وعهل مروان إنه في ولاية مروان في عهد معاوية أو في خلافة مروان وفي ولاية مرين ولكن نوعه إمارة مروان على المدينة قدموا الخطبة على الصلاة وتعذروا بأن الناس ينفرون ولا يستمعون للخطب ولعل العذر وذلك الناس الذين يصارفون في ذلك الزمان أولا أنهم يعلمون أن نستمع خطرة سنة مليشة براجة وثانيا أن خطب مني بني أمية من بلي من عهد معاوية بعدما استقل كانت تستهدن على عقشات من لآهد البيت واجدعان أنهم ظلموا بكتالهم وانهم واتهانهم أنهم من الذين ومن خصراني من المدينة ثاب وعلى علي, علي فكان الناس كان الناس يتقذزون من سماع ذلك من السبب وينصرفون ولا يبقى إلا أفراد فحتاله أن قدموا الصلاة قدموا فطنة حتى ينسكوا الناس وبكل حال فقد عاد الأمر إلى النصابه ورجع المسلمون إلى السنة وهو تقليم الصلاة عن و. تكاثرت الادله بانه عليه الصلاه والسلام كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسه كما يرغب في الجمهره وانه كان يرسم له منبر في الصحراء حجرا, حجرا او لبنات بعضها من قضايا حتى يكون مرتفعا ليسمع الناس واستهد عيضانه عليه السلام مرة لما خطب ظن انه لم يسمع النساء النساء قد خرجنا وانخر من ذي مكان فظن أو غلب على ظنه أن صوته لم يمنعهم فتحلل بنيانا وذهب الى النساء وحصهم بموعرة وحشتهم على صدقة كما هو مشهور في حبيث عيد وغيره. فلذلك افتحذ بك الذين من العلماء يهد المساء بمعراته إذا لم يصرهن صوته في هذه من الأرض المكبرات المساكة يأذر إلى مكان المغيط. <تصفيق> أيضاً كرام إذا كانت ما إن ذكاة الجتر قد جاءت إذا بالصلاة وليس إلا او أو ذرنت أيام أو شهر ما كذي يعني كلهم فيها على قوي صحيح أنهم لئما يعلم أحكامها في آخر رمضان لفترة الجمعة التي هي آخر رمضان حتى يعلم وقتها و. الجهر على أن وقتها يوم العيد قبل يوم العيد تصله وأنها جزاتني ما تصل العيد يومنا يومين وأنها تجيء لي اليوم فإذا كانت تجيء لي اليوم من دفع هذا الصداق أتى لا فا إنه يذكر شيئا شيئا من أحكامها ومشأني وأيضاً أنها قد تفوت بعطاً منهم لا يتمكن من أخراجها فلا يتمكن من أخراج ذلك اليوم فيخبر بأنه يقضيها ولا بعد اليوم مع الإذن إن كان متمكناً وغطاً وهذا الناس أيضاً شيئاً من إحتامها يعملون بها في المستقبل ويعلم ما يبقى شيئا من أحكامها حتى يعرف الفكر والمقترح التي شرعت ليادنا ويعلم ما يبقى مصالحها لان لأن كثيرا من الناس قد يعلمنا ولا يفعلون إلا معنا بسرعة أنا في الحال من أروى يسأل إيشي شو حرفت أنه ورد فيها من أجر ولكن لما يكن يعني قويا لم يعتبره كثيرا من المحاسفين ولكن يعني زمران وأهل الفقهة يعتبرون استددواهم جعلوه واضحا وقووا ما إليه اليه بالايات التي هي الامر بالتكبير وليتكدروا الله على ما هداكم وبما ورد الله عليه وسلم والسلام كان يكثر التكبير بان لا يخطئه العيد وكذا الخلفاء لكم فما دام انها كذلك فلا نقول في هذا من التوقيت توقيت قوله تعالى وليتكدروا الله على ما هداكم لقد تجد خطرة وحالك جاء الله سؤال أنه استمر خطرة لكن الشيخ فاعل ما لديه حرم الشيخ يومي تكثير المخفرين لذا تساكر لقد تجد خطرة وخطرة يعني <تصفيق> <تصفيق> هي أن سلاطين يحتاج إلى تملير، فإنه يستعمل. وكان الجمع كثيرا وليس هناك مكبر. لأن مكبر الصوت يكفون، فإنه يظلم واحد من المؤمنين، وقد لا يكفي واحد. أذوق لهم واحد يقطع السفاري واحد, واحد يقطع السفاري حسن يجيب. ما تكمل ولا نقص إن الله إيه شو إن شاء الله كما يقول في القرآن لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. ويكثر التكبير بين أبعاث الخطبه، لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أبعاث الخطبه، يكثر التكبير في خطبة العيدين رواه ابن ماجه، وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة بتركه قال في المغني لا أعلم فيه خلافا والخطبتين سنة لما تقدم هذا لأنه لأنه لنا على تلنيتها على التكبير وعن علوم هذا الحديث الذي قال فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر التكبير فيه أهناء خطبته وذلك امتثالا للآية أو للآياتين وهي قوله في سورة بقره لتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي سوره الحج ولتكبر الله على ما هداكم وبشر المحصنين لذلك كان يكتر من التكبير في أجناء الخبطة يعني بعدما يمضي أو يتكلم بأنه عشرة أسباب يأتي بتكبيرات ثم بعدها كذلك وهكذا وهذا الأذام هو عدة المقهائي لأنه يستخدم خطلتين بتسعين أو بسبب وهذا ليس بحديث مرفوع بل ولا موقوف على الصحابة وانما هو من قول هذا التابع لكن هذا التابع أي احد الفقهاء السبعه وبين الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود يعني هم ابيه عبد الله بن مسعود وهو احد الفقهاء السبع الفقهاء السبعه يعني فقهاء المدينه الذين اشتهروا في عهد التابعين او في وسط التابعين اشتهر سبعه فقهاء يرجع الناس اليهم في الفتوى جرى بعض الشعراء بقوله إذا قيل من في العلم سبعة اغفر روايتهم ليست عن العلم اخوالك فقلهم عبيد الله غروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا فعبيد الله واحد منهم وهو هذا القائل فلما كان من هؤلاء الفقهاء وهذا الاثر صحيح رواه سعيد فسعيد هو ابن منصور صاحب السنن المشهوره لكن مع الاسف انه لم يعثر على اول سننه ولم يوجد اخرها من الفرائض الى النكاح وما زاده ولم يوجد البقيه التي هو قسم العبادات والمعاملات الذوور الذين نقلوا على صديقه أن يقول إنه ثابت لسناب صحيح والذين لم يقبلوه قالوا لعله لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لعله لم يكن مستنبطا فانما يكبره احيانا يعني حين يكبر حين لا يكبر وبنملا فإنه إذا كذر فلا يمثل عليه بيوجود من ذهب إلى ذلك. وإذ أخر التكبير إلى أن يأتي بالفن والمقدمة فهو أغضاً لكونه الأكثر المعتاد من إهدى النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلزائه. الخطبتان فإنهما كما ذكرنا سلّة يعني لو صلّة وانصرفوا كلهم دون أن لا لكانت الصلاة مجيئة لحصول اسم صلاة ولكن لو ترك الإمام والمؤمن كلهم الخطبتان كان في تركهم هذا حللاً ونقصاً فإنه صلاتهم نقصاً ظاهر لذلك يتاكد ان يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسه وان يستمع له جمع من المسلمين يحصل بهم الكفايه ويتاكد ان يجتمع كلو يجلسونه كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا لمن فاتته قباؤها ولو بعد الزوال لما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم يشهدها إذا لم يشهد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. يقول إنه إنها سنة فليقرأها إذا فاتته ونظا كإلا أنها سنة مؤكدة أو ففرض كفاية او فرض عين على ما, ما رجح شيخ الاسلام وغيرها كما سبب فما جاء كذلك فلا أقل من سنيه القبر ومن ادله فعل انس هذا ولعل انس تخلف عنها بالبصره لما كبر وشق عليه الخروج سيما بعدما اتسعت النصرة اتسعت وكثرت لي السكان والبناء فأصبحت الصحراء التي يصلون فيها قد تكون النسيرة يصف ساعة على الأقدام أو هي في بعض اليهات ساعه فيشق عليها أن يلهب مبكرا يعني من اخر الليل وسيما بعد ما شقم فكان ربنا تفوته صلاه العيد فيجمع أهل بيته ويصلون على هيئه الصلاه يعني يقدمون واحدا يصلي بها ثم يحطم خطبتين كما يحطم الامام من باب التدارك لما وهذا نحوه يدل على أولاً الأكدية لهذه الصلاة فإنه زادر إلى قضائها وثانياً التدارك فإنما ماتته سنة أو عمل صالح فإنه يبادر فيقضيه تداركا ليحصل على ما حصل عليه المصلون سواه وثالثاً اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بالاعمال الخيريه التي نقلوها وشاهدوا عليها نبيه صلى الله عليه وسلم وعدم تفريقهم في شيء من ذلك متى بتا... تيسر لهم الاتيان به واذا كان هذا فعل الصحابه فان مما وينتقدون عليهم لأن المسلمين التأخر الكثير إن التأخر على الصلاة المطلقة سفني من كسل أو النوم وعليها بحيث أن بعضهم يسهر بين التور أو أكثر عليه على هم يناموا آخر الليل ولا يستيقن إلا الله هذا كفوت الصلاة وإن حضور الصلاة فقط الركعتين ثم انصره هو عدم الرغم في حضور الخطبة التي هي هذه استفادة في, في, في, في, في, في شفت تقدم في شف سوط الجمعة هنا هي أربعين هنا قالوا سنة اللي فدثوا ذكر الموادي أنا أسمعكم أربعين يسأل عن من يقضيها فهل <تصفيق> يقضيها بعدما تكمل شروطها أو هو لا يختل شيئا من شروط الخطمتين يا نحو تقدم لنا أن شروط خطمتين كشروط خطمتين جمعة وأن من شروطهما الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة آية وأن من ذلك أيضا حضور العبد الذي هو أرمعون ومن سننهما أن الدعوات أن يبعوها للمسلمين وأن يبين لهم ما يحتاجون إليه وأن تكون مستمرة على الوصية والشهادتين وما أشبه ذلك السؤال إذا هل وحدك هل تتقيها لا؟ نعم تقريها ولا كنت منفرداً وحدك ولو في بيتك مثلا أو في مسكداً من مساجد الجماعة أو في الصحراء مثلاً إذا أتيت وقد انصرهم وصلوا كلهم فانك تقريها وبطريقاً أولى من فاته بعض الصلاه اذا دخلت مع الإمام من فضلك عن فإذا سأل لمن قمت وقضيت أعما كنت لك إذا تدفع فدخلت معهم التشحن فإذا سأل لمن قمت وقضيت أعما كنتين فهل على صفتهم مريم من التكبرات والزرائد بعد كل تحريم فأو ما يشبه ذلك وهكذا اذا كنتم إهلين قضيتم اهو جماعه واذا كنتم اهل بيتين مجموعكم مثلا عشره ذكور واناس اجتمعتم وصليتم واما الخطبه فلا باس ان كنتم هنئين ان تتذاكروا او يتكلم بعضكم مع الاخر بشيء من الاحكام التي وفطأ ذاقوا إليها بحطلة الجهرة وهاكذا إذا كنتم عدد كنتم مثلا عشرة أو عشرون او اكثر وصليتم لها وخطأ احدكم فلا فأسأل ان يكون ذلك الخطير يتولى شيئا من التعليمات ولو كان العدد وقليلا فهذه الصلاة ليست هي في في هذا البكهات صلاة اهل هذا البيت إلا ما هي سنه شئم تداركوهم بعدما فات ها الفرد تأذى بصلاة الجماعة لأنها عندها الصحب يعني فرض كفاية حصل لأنذاء أولئك لا لأنذائها هؤلاء الذين أتوا أتوا بها بعد ما فاتها وقتها أو بعد بعد ما فاتشهم كيف لو هذا المسلم كراسيه بعيد تركها مره في عمره خشيه وجوه الذي يتركها خشيه الوجود خشيه ان تفترم هو كان من عليه تنزل الشرائع والهرائع فالرسول عليه الصلاه والسلام ترك صلاه التراويح او الوتر مخافتها ان تخرب على الامه فيعجز عنها أنت كيف تتركها حاجات عن تفرد؟ لا، كسرت. أنت قلتها. حاجات عن تفرد؟ لا، حتى لا تكون واحدة. أي... حتى لا ذل فرضيتها عليكم عليك؟ لا. حتى... أخذنا يعني حتى لا يشتري هذا الفراغ. لا حتى لا يشبه عبد الظرائم أنه يعتقده اليوم على كل حال ما دام أنها سنة وأن الناس يعرفون أن المختب المتكبل هو أخلص وأن هذا يصل قيل أنها سنة وقيل أنها فرض كثائر وقيل أنها فرض عين فلا تُعيد النبي يتركها يتغروا متهاونا ولا يقال انه عافظ واذا كان تركه مثلا عند غرار اهو متأول احضر الله عليك مدينة خلية صلاح الصحرة احضر منها في مستدى المدينة البريد هو النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في يوم العين يخرج الى الصحرة وان يقول صلوه يا عبد هو عن في مكة وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في الحرام المكي وكانه شغف بمجاورته للكعبة ولا يعطى هذا الفكر ما خرج عنه من الصحرى ونحن إذا تطرقنا في الدرس الناضي ويبقنا أنك لما حضرت الدرس الناضي ذربنا بحثا فينا إذا اتفق صلاة الجمعه وهي يوم تعيضا في يوم جمعة وترجح لنا ان الجمعة تسقط وأن من عليه مشقة فشقتوا ذهاب وإياب كما ذعل الصحابة الذين كانوا يأتون من الصلاة من مسيرة ساعتين ذهابا وساعتين إيابا فجاءوا لصلاة العيد فكان لا بد أن يرجعوا إلى أهلهم ويشق عليهم أن يرجعوا مرة ثانية لصلاة الجمعة فقال إنكم قد أصلتم خيرا فمن أراد اختفى بذلك وإنا مجمعون فجلد عن نبي صلى الله عليه وسلم للذي من معه والذي لم يكن عليه المشقة ولم يكلف المائنا لأن يأتوا بما ذكر. فأما إذا لم يكن هناك مشقة فنرى أنها لا تسبق صلاة الدمرة وأنها لا يكتفى بصلاة الظهر عنها. وإن كان ذلك مستهرا لا عندهم من ما وقع عندنا من كثرة الجوع وكثرة والراحة وعدم المشقه لكن إذا وجد في القرى الناس اللي يأتون للجمعة من سبعة إلى ساعتين، نقول إنكم قد أصبتوا خيراً فلا تتكلموا في مره ثانيه تعالى. القول بأنها تسقط صلاة الظهر كل هذا طال ضعيف وإن قال به بعض الناس أن من أدرك صلاة الجنعة إليه صفي يوم فلا يصلي حتى العصر وروى ذلك اللي سنة عن ابن عبد الزبالية وغيرها لكون هذا لم يهبج من صلاة الجنعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحاضرين من الذين من يكون لهم مشقة وآذن من النائم. أن يقتصر على صلاة الإنسان الله سلام الله إليك <متصفيق> إن سؤال أخي السابق أن يتبادر لأن يقصد الله الرآل بالنسبة للإمام يقول الإمام الله لو ترك صلاة يعني العيد خشفتها هي أتقيد العوام وجوبها لأننا من يعني كان بعضهم قاين بعض الإنسان حينما ترك التكبيرات استنكروا عليه. لأن بعضهم قال لعل صلاةنا فيها الآن خلف. لما ترك التكبيرات مع النهات يا اخي التبرات اخيرا ترضى اخيرا هذا والله دخل او يعلمنا السر من سمعات ما, ما هو عذبا من ليس يعذب هو يدركها ويتاكها ترى كان لله شكنا هذا ترى واجبه لكن ما كراهت ياك وهي ساجد في ماسع ما ماسع في النهار مجموع ان ما ما تعدى 10 في خلاصات قرات الايدين خلينا نطلع على قرات الدين دايما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإذا ذات كلها فالذي ذا تفوت ويصليها أرضا وأما صلاة العين فهي مستقلة أسلح. من أسلحها فالذي تفوت ويصليها أرقاتين ويصليها أرضا ولأن خطمتين في الجمعة بدأ أرقاتين وأما في العين فإنما ما سلنا ولهذا يرسل الكثير من الناس بعد ثلاث رقاتين فهيكذا أنه يتفوت إلا أنه يصل إلى رفاقه بشكل بمسما أنه تأخير خاطرين بمسما أنه تأخير جبعان بمسما أنه صار يعني تحققنا أن هذا اليوم يوم العيد ولكن عرفنا عرهنا إلا أنه آخر منها وتحققنا أنه غدا هو اليوم الثاني نشوال فيجيز لك أن ترسومه لتكون من ذاك يرى النصية مثل الثقنية ونصية قضاء عليك لانه ليس هو يوم العيد الذي هو أول يوم المشوال ولا يزاهيك ولك تؤدي الصلاه مع الجماعة صلاة العيد لا بأسني شاء الله وإن كان الأولى من الصلاة أجل عدم الصيام حتى يشارك الآخرين في عيدهم هذا مسائل لكل صحتنا قال إن المرأة إذا كانت قادرة ولا إخراجك تذكر نفسها في الزمه ولا يلزم الزوج كذلك من الابناء هذا قول قال به بعض العلماء ولكن ليس هو الصحيح والصحيح ان الزوج يخرج زكاه الفطر عن زوجته وعن ابنائه الذين ينفق عليهم وانها تابعه للنفقه والدليل عليه ان في بعض روايات من ممن تملون امرنا ان نخرج الزكاه صاعا من كذا وصاعا من كذا عن الصغير والكبير والذكر والانثى ممن تملون يعني ممن تنفقون عليهم فاخرجوا منهم ان يقوى على زوجته يخرج عنهم ولا كانت غنيه عندها منهم وكذلك يقوى على اولاده يخرج عنهم منهم ولا كان عند افراد منهم اموال خاصه بهم يكون على تعب عنهم منهم ولا يجوز ان يخرج احدهم عن نفسه لان ذلك يعني إن يتحمل ما يجب على غيره عنه كما أنه يجوز لك أن تنفت على ورده فلان تتحمل عنه ملقا وأن تخرج ذكاة أولاده تقول لا تخرجها إني سأخرج ذكاة أولادك أو فطرة أولادك يجوز لا يتحملها غير من وجبت عليه من بعد التحمل شيخ قولي الشيخ الزكاة بعد الصلاة ما يعرف حليفه العباس من كانه السلاطين في وقت المسلط لا انا هي انها سادتها كهوا سادتها قاصا عندها زكاه وكنا سيأتي شارع الرياض الى الطهرك من الله يوقفه وظله المسافر لكن شفنا ما موجوده, الحكمة موجودة. كونه المساكن في يومهم ذلك اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وكذلك كونها طهره للصائم في هذا اليوم ومحتاج الى ان يطهر نفسه عن ما وقع فيه سابقا من الله وما ضحك وكونها سقطه لا يرغب في ذلك ان شاء الله اذن انه اخرجها في وقت الذي ومتصلا بوقت اخراجها ما يجيئت عنها إن شاء الله فمن ذاتكم هقضوا يقضيها على صفتها فجأنا أنها إذا تتحو تكبيراتها الى آخر ينور يقضيها على صفاتي ان شاء الله لو جاء لو جاء هذا الرجل وجده مصلي وبدا يصلي ويخربله او يسمع قربه من يصلي ما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ومشبه بأيام عاش الانفجة او ادي تسعة منها ما عدا يمري وجليله هذه الآخرة سميما فإنه مدام أنه أذر عن هؤلاء إلى الصحابة تبدعونه وأبي هريرة وغيرهما أنهم كانوا يجهرون به وكان عليهم يجهرون به لا توجه إلى الزرء المصلى حتى يسلع الناس كان ذلك دليلاً على مشروعيته فإن الصحابة لا ذلك لذلك إلا وقد أرشده إليه نبيه صلى الله عليه وسلم سيما إذا روي عن أكثر من واحد سيما إذا كانوا ينهرون به فرؤى المخالي لهذا الأذام أعلقه قال كان ابن عمر وابو أبو هريرة يدخلان السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهم وكذلك بقية الآثار التي سنعنا ومستند ذلك الآيات الصريحة منها قوله تعالى قوله تعالى في سوره الحج وَأَذِّمْ الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ظامر يأتوك وكل هدّم عنه ليشهدوا منافعناهم وينكر اسم الله في ايام المعلومات في ايام المعلومات فسرت هذه الايام المعلومات بانها ايام العشر ايام العشر ذي الحجه وقوله هنا ولو لم ير بهيمه الانعام ذكر نقض عن بعض العلماء انه قال لا يكبر الا اذا راى بهيمه الانعام كانهم جمدوا على ظاهر الايه ويكبر الله على ويكبر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لكن لما نقل عن صحابة الذكر والتكبير مطلقاً سواء رأى بهيمة الأنعام أو لم يرها كان ذليلاً على سنيته مطلقاً وتأكده إذا رأى بهيمة الأنعام فلينكر الله بهذا التكليل واذا قلت لماذا خصت لهيمة الانعام فالدوام أن الله جعلها رزق فرزق للعباد حين سخفرها وذللها فأمرنا أن ننكره ونشكره على هذا التسخير فقال ويركض اسم الله على ما رزقهم من مهيمة الأنعام وذكر عند مهيمة الأنعام يأتي على أجواع فمنها شكر الله على ما سخرها ومن لها للعباب لما فيها من المنافع العظيمة ومنها ذكر الله عند الذبح بالتسمية وبالشكر أيضا على أن أخلها وجعلنا أمكننا من نبهها ولنا ذكر الله عند الأكل عند الأكل من نحمها فإنه أيضا يؤمر بأن يذكر اسم الله عند الأكل كما يذكر عند النبه ولكن الأمر يعني الذكر مأمور به مطلق في كل الحالات سواء رأى به متى العام أو لم يرها وإذا قلت لماذا خصت هذه الأيام الأيام أننا بهذا المزيد من الذكر لا تمشي مع الأدلة. او اتباعنا لما اثر عن الصحابة فنقوله ان هذه الايام اياما شريفة ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام من العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وفي بعض الروايات من هذا الحديث أو الحديث حديثنا حقا ما ذكر بعض هذه الايام قال فاكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وهذا الذكر جامع لهذه الأشياء أعود لأغلبها يعني التكبير ف... يكون في ذلك اغتناماً لفاضل لهذا الموسم العظيم وإشغالاً له بهذا الذكر وايضا فإن في هذه الأيام تؤدى شعائر مناسك الحج فكأن الذي يذكر الله يتذكر أو كبره يتذكر ما يقوم به إخوته من أعمال الحج من إحرامهم وتنبيتهم وطوافهم وسعيهم ودعائهم وأعمالهم من دستية فيكون مشاركاً لهم في العمل ليشاركهم في الأجر فكان هذا سبب تخصيص هذه الأيام بالذكر واذا قلت الله تعالى امر في هذا مطلقا فكيف خص الصحابه هذا الذكر بالتكبير فنقول لان التكبير ذكر الله قال يذكر اسم الله في المعلومات نقول لان التكبير من أعظم الذكر واصل كلمة الذكر كل ما يذكر الإنسان بالله والإنسان مؤمن بأن يكسر من ذكر الله تعالى إنسيما في الأوقات الشريفة كأيام مواسم الحج قد أمر الله بالذكر بعدة آيات كقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى قول هاي فإذا قضيتم من عسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى قول هاي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم الى اخر فامر الله بالذكر في ايام المواسم وامر الحجاج بان يشتغلوا بالذكر وكان على اخوتهم الذين لم يتيسر لهم الحج ان يشاركوهم بما يستطيعون من الاعمال التي يمكن مشاركتهم فيها وذلك أنه لا نستطيع أن نشاركه ببعضها لا نستطيع أن نشاركه حرام، ولا في الطواف، ولا في التنبيه ولا في السعي ولا في التكبير. يذكر بالله لأنه يذكر أن الله أكبر يعني أكبر من كل شيء وقد ذكرنا في اول الصلاة وفي الأذان فالحكمة في ذلك وان العبد متى لو كبر الله صارت عنده نفسه فحمل ذلك عن التواضع كذلك التهديد ذكر لان فيه تجديد التوحيد واعتقاد ان الله هو الاله الحق وان ما سواه لا يصلح للالوهيه فهذا ذكر وكذلك التحميل في قوله ولله الحمد فذكرا ثم تكرر معنى قوله ذكرا وهكذا التسليح الذي نغبنا في قوله سبحان الله مطرة وعصيلة فإن معناه التنزيح هذه الكار القولية فإن رهيها رهي في العبادات فكان فعلية كأفعان الصلاة ونحوها وأفعان في الجاد فيبتنعوا ذكر مدني وذكر القولي والله الذكري كثيرة وقد تكلم على الذكر ابن القيم رحمه الله بن وابن الصيب بنعلكم قرأت ما أهار فيه حيث ذكر أولا ذكر اولا فضله ثم شرع في ذكر فوائده حتى زادت على ثمانين فائدة ثم ختم بذكر كيفية فهيئة الذكر ولا نطلع به فهو موضوع من رسائل من فرأه استفاد منه فائدة عظيمة لكل هذا في هذه الأيام أيام العشر هي أيام ذكر فينبغي لنا أن نجتهد في التكبير فيها سيما في أوقات الغفلة أو في أماكن الغفلة ولذا كان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى الاسواق الأسواق الناس بتكبيرهم يعلمون أن الأسواق ينحل الغفلة الناس يمستغلون بسلعهم وببيعهم وشرعهم وبتجاراتهم غافلون فإذا سمعوا هذا المكبر لفت انتباههم فكبروا فاستفادوا فيكون قد تسببوا في تنبيه الغافلين وحسنهم على الذكر قد ورد في بعض الحديث ذاكر الله في الغافلين فالمقاتل بين الهاربين فيه امر اجر فان الذي يدعو الى حسنه يكون له مثل اجر من تبعه او عمل بعمله فانت اذا دخلت السوق ورفعت صوتك بالتكبير ونبهت الناس وكبر مثلك كنت فائزا على اجر يعني كان لكامر الذين هم الغائرين قصا من اجل هي شيء واكدا ان نحن في هذه الازمنه لن تصبننا الا الخير سنهم يحجلون لا يحجل يختار ان يضع صوته بالتكبير في الاسواق وان كثيرا ما يذكر احدهم ويكبر بصوت خافت لا يجرأ على أن يرفع صوته وكانه إذا رفع صوته ونظر الناس إليه شجرا واستنكروا في عناه كأنه أتى منكرا وما كان ينظر ينظر لك ان تكون جريئا وأن ترفع صوتك بقدر ما يمكنك وأن تكون قدوة لهم حتى يرجع صوتهم وسواء كنت عابرا كداخل لغرضا أو لاجل هذا الرضا خاصه أو كنت من اهل السوق نرى ايضا أن بعض أهل الخير من اهل السوق يكبر لا يكون في دكانه ونحو ولكن لا يجاوز صوته ثلاثة أجرع أو نحو ما يرضع صوته يخجل من الناس او ما ادري ماذا يفعل او ما لا يحمل اه. ما كان ينبغي اذا كبر الانسان فليرضع صوته و... ولا يبالي باحد وقد يخيل الى بعض الناس انه اذا فعل ذلك دخله شيء من الاعجاب او قال له ووسوسه له الشيطان انك ترائي ألا يشبه ذلك وهذا تحذيرا من الشيطان عليه أن يخلص نيته صليته وينوي بهذا النفع العام وتنبيه الناس ولا يضفه من دحوه أو ذمه ويرقي عنه هذه الأفكار السيئة والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلى في جماعة قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده قال نعم وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه بن منذر من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبح يوم عرفه ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق رواه الدارقطني فطني إدمانا قيل ليحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه هذا النوع الثاني عرفنا ان ذلك سمي مطلقا لانه ليس له وقت محدد بل يكبر في جميع الاوقات في بيته وفي سوقه وفي متجره وفي مقابل عمله قائما وقاعدا وراكبا وسواء ماشيا و في المساجد وفي المجتمعات وغير ذلك تكبيراً مطلق في اطوان تسعة أيام من الحجة يعني من هنال عشر من الحجة إلى نهايته من صلاة العيد وفي ليلة عيد الفطر وعرهنا دليله في الفطر وهو قوله تعالى هو لتكملوا العزة و الله على ما هداكم ولعل هذا هو السبب الذي لأجله قالوا انه في ليلة تعيد الفقر آكاد للأمر به ولكن ذكرنا أيضا في الأسبوع النغي انه قد أمر به وفي الحد في قوله تعالى لينال لنا الله ولا ولنبلونها ولكن ينالها اتقان منكم كذلك سخرها لكم لتكرروا الله على ما هداكم من الشر فالتكبير مامور به هنا وهنا بقي عندنا التكبير المقيد وهو الذي يختص لأوقات مهددة عاقبة الصلوات المكتوبة كلما صلى صلاة مكتوبة في جماعة أرفع صوته بالتكبير هذا بعثور أيضا لفوعا يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث إن هو صرف فرفع صلته بالتكبير ومد ذلك ان استمر عليه الى اخر ايام التشريع وبذوغ ان ابن عمر كان اذا صلى وحده لم يكبر ولعله يكبر سرا وذلك لان التكبير مامور به في هذه الايام لمزيدها انه يكبر إلى صلى منفردا ولا يرضع صوته فإذا صلى في جماعة رفع صوته ورفعوا أصواتهم والسنة أن يكون الإمام هو الذي يبدأ بالتكبير، ثم يكبرون بعده والسنة أن يأتي به مرتين أو ثلاثه اني اكول لله والله الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله اكبر لله هذه الله ثم اتيني لفظه ثانيه قالوا هي علات ثم استغنى بعد ذلك من اركانه التي هي مقروءه بها او بعد كل صلاه ودليل بزيت ايام التشريق بهذا الذكر الامر الخاص في قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات اجماع المرسلين انها ايام التشريق ولهذا قال فمن تعدل في يومين يعني منكم ايها الحاج فلا يَعْنِي اثم عليه ومن تاخر يعني الى اليوم الثالث فلا اثم عليه لمن التقى. فلما أمر بتخصيص هذه الأيام المعدودات بالذكر كان هذا الأمر عاماً للفجاج ولو الحجاج الفجاج فالفجاج يكبرون من هجل الظهر إياهم من نهر إلى آخر أيام التشريف وغير الفجاج يبدأوا تكبيرهم من يوم يعمل عنها فيكون التكبير في حجهم أكثر اي خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وثلاثه ايام أيام وهي أيام التشريع وبعد كل فريضة تؤدى في جماعه يصوتون لأن صوتهم بهذا التكبير و كونه أو يوم عرفه ويوم يوم العيد فيه لأن هذه اليومين هما مزيه وفسر كل منهم بانه يوم الحج الاكبر ومن كثير من العلماء فسروا يوم عرفه بانه يوم الحج الاكبر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه ومنهم وهو أكثرهم من قال يوم الحج الاكبر هو يوم النحر ومنهم من قال يوم الحج الاكبر الايام كلها ايام الحج ولكل هذا ما دام لهما الفضل المشهور فانا نغتنم اوقاتهما فيكبر فيهما عملا بالسنة واغتناما بالفضل ثم هذا التكبير الذي اختير بعد هذه السلوات هو بلا شك سله كما قال في أول الكلام يسلو يسل يسند التكبير المطلق من تركه لا يقال إنه آثم كما هي ترك نقيه الأركان وهذا من العلماء سحب التكبير بعد كل فريضة في السنة كلها. ويستدل بما روي عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء الصلاه بالتكبير ولكن هذا الحديث مفسر برواية أخرى فيها ان رفع الصوت بالذكر كان على بعد الصلاه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدلنا على أن المراد رفع الصوت بالذكر ومنه التهليل ومنه التحميل ومنه قوله اللهم ارجو السلامه الى اخره فالحصل ان هذا التكبير المطلق سنه مؤكده بعد هذه الصلوات في حق غير الحاد وفي حق الحاد يبدا من يوم النحر قالوا السبب في أنه يبدأ من يوم النحر ان الحاج قبل ذلك مشغور بالتلبية لأنه ما دام محرما فيسلم له بعد كل صلاة أن يجدد التلبية كما سيأتي في أوقات تجديد التلبية للحجي إن شاء الله فمنها بعد كل مكتوبتك وبعدها بقوله ربيك يا الآخر العاده واكثر الناس في الضحى يكونون قد حلوا يعني قد حل التحلل الاول الذي هو الغمي والهر فيكون قد انسهم من اعمال الحج الكثيره فلا تبقى التنبيه مشروعه بحقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع التنبيه لما رمى الجره فيكون وقت الظهر قد انتهى الحرام الذي بيه التنبيه ويفدأه لو قدر ان الانسان ما تيسر له رب يبقى قبل الظهر لم يعميها إلا بعد الظهر بعد العصر فهل يلبي بعد الظهر أو يكبب أو يجمع بينهما يختار أكثر ظنما أنه يجمع بينهما يلبى هم ما يكبر لو لم يرم إلا بعد العصر نبى بعد الظهر وكبر ونبى بعد العصر وكبر لأن المجموعه الذين معه يكبرون فلا يترك ما يكبرون لو قدر فأنه رمى آخر الليل إذا كان من الضعفة أما نبيح له الضبي فرمى آخر الليل وحلق وحلق من الهجر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 قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة قال حسن وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف خلف أبان بن عثمان أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفض ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جاب متقدم يعرفنا من سبب تأخير المحرم التنبيع التكبير إلى صلاة الظهر يبقي ان هذا التكبير مشروع مشروع في, كل في حق كل أحد فالمسافر يكبر ولو كان يقصر الصلوات لكن إذا كان ابن صلاتين يجعل التكبير بعد الأخيرة لأنه مأمر لبعالات الصلاتين للجمعتين سواء جمعه تاخير او جمعه تقديم وعرفنا ان يعني ما اختاره الامام كون التكبير خاصة بما يصل لجماعة. ولكن الذي يظهر انه يعم الجميع والذي يختص بمن صلى جماعه هو رفع الصوت به ذكر عندما النساء هل يكبرن أم لا لو قيل انه لا يكبر من صلى جماعه لم يكن للنساء حظا من هذا التكبير غالبا فإن أكثر ما تصلي المراه وحدها وفي بيتها فهل تحرم من اجل هذا التكبير اذن الصحيح ان شاء الله انها تكبر ولكن تخفض صوتها واما اذا صلت مع جماعه فانها تكبر كما يكبر غيرها ولكن لا ترفع صوتها كما سمعنا لا تسمع الرجال تكبيرها وانما تسمع من الى جنبها من نسائها لما عرفنا ان المراه مؤمنه بخافض الصوت عند الرجال مخافه الفتنه باصواتهن كما يفتتن باشخاصهن فعلى كل حال لعل الاقرب انه في عم كل من صلى فريضة وفي جماعة أو في غير جماعة ومسافرا ومقيما وفي بيته وفي المسجد ورجلا وامرأة وغيرهم الجميع نشرهم في حقهم إن شاء الله ان يأتوا بهذا التكبير لأجل اقتناع بهذا الأجام الذي هو انكذاب لامر الله تعالى بالذكر. يشبه تفسير بعد بالصلاة. دي آية الكرسي وما سواها. اي تبع بالذكر هذا او ما كذلك. يسأل الاخ ان محل هل الذكر؟ نقول يحل له على التكليف. فإذا صرف استغفر له العزم بقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم ارتدى بقوله الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الى اخره بعد ذلك من بالاوراد المعروفه يقول اللهم انت السلام الى اخره الى اخر الاكارم ثم ياتي بالتسليه ثلاثه اهل العلم سبحان الله والحمد لله الله اكبر ثم ياتي بعد ذلك بما امر ان ياتي به من الاوراد فكرة عتيارة الكرسي والمعوذتين والأبعية واخضى ما أشبه ذلك ليأتي بما تيسأ حتى يجمع بين الذكر المحدد الذي له أبطي وبين غيره من الأبكار التي يؤتى بها في سنة كلها لا كان ليس حاطم يعني يشمل لذلك يعني لذلك يعني لذلك وكان ما أفضل هذا هو الأقرب هو الأقرب المسافر غالباً يصل لمحده فيكون محروماً من هذا الأجر والمرأة غالباً تصل لا يكون محرومه من هذا الأجر ومن هذا الذكر الذي هو مامر به أمر مطلقا ويذكر و... الله لايام معدودات فاذا كنا لا يصلي الا من ما... صلى جماعه فحرمنا هؤلاء ولا موجب لحرمانهم وانما نقل ان عمر كان لا يكبر اذا صلى وحده فلا دلاله به لعله ترك ذلك لتاويل او لعذر او لعله نكشف نظام من غير تصوير يكبر الإمام مستقبل الناس إن يكبر صلاة الجماعة. يكبر الإمام والله يكبرون معاه والله يكبرني حد كل حد يكبر الجماعة. يكبر جماعة. كبير الجماعة. التكبير كذا يكبرون نفسه. ولا يكبرون التكبير عن متتابع يعني مجمع لصلاة الواحد هذا المدعى. السنه أن كل منهم يكبر لنفسه قد هذا قبل هذا و قبل هذا و قد يكون هذا يمد اكثر من هذا كبر تكبيرتين قبل ان هذا بتكبيره ما اشبه ذلك السنه ان كل من يكبر لنفسه اما لعلك سمعت بعض التكبير في المسجد الحرام تكبيرا جماعيا للمكبر الذين نفس المذيع المكبر, في المكبر يكرهون هذا فنقول هذا لا اصل له اولا بهذه الصوره وثانيا كونهم يتابعونه متى سمعوهم صاروا يتابعونه خارجا خارجا هذا لا اصل له يدخل إلى هو عن من أسواته أنه أنكر على جماعه يكبرون بصوت الواحد فما خرد يواجدهم السفرقا وفي أسد كل حلقه أمد من يقول لهم كبروا مياتا ويكبرون مياتا بصوت الواحد الله يقول لنا من الله اكبر يقول من الله تنبحوا مياتا عليهم وقال لهم إنكم لأهدا من أصحاب محمد أو أنكم على عذاب غلالة طيب ما أعرضنا أن الخيط وكل مريد الخيط لن نصله يعني شيء غير وعندنا فلا التكبير الذي العادي كل واحد يسلبه من يسأل وكبه التكبير الجماعي من يتبقى التأمين له جماعي التأمير كم يؤمن لنفسه وعن كأن الصوت يكون متقالب لكن هذا يوم منذ هذا ينصر وينقضي هذا قبل هذا كل من في, في <تكلم> التكبير يحصل التكبير إلى التكبير يحصل ولكن يكون التكبير بصوت الواحد ويكبر الامام يعني ان الامام هو الذي يبدا ساعه ما ينصرف من الصلاه يستقبل المامومين فيبدا بالتكبير ثم المامومون يبداون بعده وكل يكبر على حدثه واذا قدر ان الامام نسي فالمأمون يذكره يضع صوته للتأمين حتى يتذكر ويتذكر ويتذكره المأمون والآخرون فعلك بحال من لعبه الإمام هو الأولى وإلا يجب أن يبنى به غيره قصبته وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غدا من غدات عرفت أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الدار قطني. وقاله علي رضي الله عنه وح ابن المنذر عن عمر وقال أحمد وأختار تكبير ابن مسعود وذكر مثلاً. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك نص عليه قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وغاثلة بن الأسقع وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرف للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحب وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وابي حنيفه ومالك وغيرهم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 عندنا هنا ثلاث مسائل الاولى صفه التكبير وهو معروف والذيل هو معروف واسمه مسموع والمسلمون يستعملونه واختير كونه شمال اول بهذا الحديث وثانيا لتحقيق تحقيق التكبير وتكريره يعني ان يكبرا مرتين ثم يهلل ثم يكبرا مرتين ثم يحمل ثم لا شك أن التكبير هو من اعظم الذكر والتهليل كذلك ايضا من اعظم ومن افضل الذكر وقد روي انه عليه الصلاه والسلام قيل له امين الحسنات لا اله الا الله قال هي احسن الحسنات فإذا كان هذا الذكر فيه هذا الفضل السنه ان يؤتى به في هذه الايام وبعد هذه الصلوات وهي جزء أن ان يكبر تكبيرا غير يعني شفع ان يزيده التكبيرات تكبر ثلاثا فالله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اجاز ذلك بعضهم واستعمله بعضهم بالخطاب قديما وحديثا وهل يجوز ان ياتي بتكبير غير مضاف يعني ان ياتي بتكبير ليس على هذه الحالة لعلكم تسمعون كثيرا من الخطاب يؤتى بها بتكبير مناسب يعني كقولهم الله اكبر عدد كلما احرموا من الميقات كبر خطب محبوب وكلما رب المربون وزيده الحسنات وقولهم الله اكبر كلما حقن الرمام وكلما ناحى الحمام وارتزعت الإعلام وارتزعت الصوام وارتزعت فوق المنبر الإمام كما جفت طبي المخضوب أو قولهم الله أكبره فعدد كل عدد ما هلل هل مهند مكبر وعدد المصائل الأكثر إلى اخر ذلك هذه تكبرات تجدون هذا الخطاب يقولوا هذه لا داس بها لما فيها من من هذا التكبير ولكن التفصيل أفضل من الإجمام واختيار الوالد أفضل وبكل حال فمن أتى بهذا عبد غيره فهو هو جائز وقد مردنا قريباً بالدفع الناضي أنه يستعمل عظائره من التكبير كما من التكبيرات الزوايد أنه يقول الله أكبر كبيراً هو أخذ لله كثيرا سبحان الله مقدة وعصيلا وتعالى الله جبارا قديرا سبحان الله صلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فأي ذلك أتا به فهو من جائز فيه الأجر إن شاء الله هذا النسبة إلى كيفيه التكبير وصفته فانتهى ما يتعلق بالتكبير باعثاً عند ذلك لمسألة ثانية وهي الدعاء بالقبول يقول لا نأسى بذلك وقد قثر عن صحابة الدعاء بقوله تكبر الله منك والتهلئة والعلى ذلك هو استخدر في التهلئة والسلام بعد العيد بقولهم تكبر الله منك ما شبه ذلك لأنه بعد صلاة العيد قد عملوا عمل صالح هذا العمل الصالح كان سببه شكر الله على ما أنعم به وتفضل وكان أيضا من أسبابه من أسبابه تيسير الله لهم هذه العبادات التي تعبدوا بها فإذا انتهوا منها لا سبع أن يدعو بعضهم ببعض فيقول احدهم من تقبل الله منك أو أنت من المقبولين قبل الله صيامك وقيامك وعبادتك أو ما أشبه ذلك فإن البيعادة دعاء بحير من المسلم مأمرا به في كل الحالات هذا من نسبة إلى التهنيات ويلحق به أيضا زيارة الأصدقاء يوم العيد وتهاني التهاني وتبادل السلام وما أشبه ذلك لأنه هي إظهار الظرخ والسرون للحصول على إكمال هذه الأعمال السريفة نقي البحث الثالث وهو مسألة التعريف أولاً ما هو التعريف هو أن يجتمع أهل البلد في المسجد آخر النهار وينكر يوم عرفة يجتمعون وي... آخر النهار من بعد العصر إلى وروم الشمس يذكرون الله ويقرؤون القرآن ويكبرون ويهللون ويدعون الله ويتشبهون بأهل الموقف لأن أهل الموقف في ذلك الوقت واقفون في عربتها يذكرون الله ويدعونه ويهللون ويلبونه ويتعبدون بألواع من العبادات فكان اهل القرى احبوا مشاركه اخوانهم فقالوا نجتمع في كل مسجد يجتمع اهل كل مكان في المسجد الذي يعدون فيه الصلوات بعد العصر كله الى غموض الشمس يتشبهون باهل ذلك الموقف الشريف هذا هو مسمى التاليف وقد اختلف فيه هل هو سنه ام بدعه فروي عن الامام احمد انه لم يكن يفعله ولكنه لا يجرا على انكاره على من فعله وبعضهم قال انه سنه لفعل ابن عباس اول ما عنه فعله ابن عباس لما أمره علي على البصره فانه فعل ذلك يعني في سنة او في سنوات امرهما بأن يجتمعوا في المساجد ويذكروا الله تعالى ولم ينكر ذلك عليه مع كونه من أجل الصحابة وفي عهده بعضاً من الصحابه ولعل الوسط في ذلك أن يقال إذا لم يكن عن قصد ولم يجمع إليه الناس جمعاً ولم يتخذه سنة ثم اجتمع جماعة او افرادا في المسجد واستغلوا بالذكر الخليف ما بينهم ولم يرفعوا أصواتهم ولم يظهروا منكراً ولم يظهروا شعائر بدعة أن ذلك جائزاً فأما إذا حشد الناس وقيل لهم اجتمعوا وعرفوا فإذا هذا لم يكن معروفاً في أهد كل الأعضاش ولم يفعله حتى عليا ولا غيره من الصحابه ما عدا معه عن ابن عباس ولعله تاول بذلك ولم يكن ايضا ابن عباس يجمعهم كلهم في المساجد كلهم انما في مسجد واحد اشار اليهم اشارته وهكذا ايضا لا يجوز اذا اعتقد انه سنه مؤكده ولا يجوز ايضا المداونه عليه والاستمرار حتى لا يظن انه من الشرع حكمه كحكم العبادات ولا يجوز ايضا إذا اقترن به شيء من المنكرات كره الاصوات بالادعيه او التكبير الجماعي او الاذكار الجماعيه او ما اشبه ذلك فان هذا مخالفه للشرع واضافه شيئاً من الدين ليس منه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لم عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في ديننا ما ليس هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وعلى كل حال اهل عرفه موقفهم لا يشركهم به غيرهم لفضل البقعه ولفضل الزمن معا وأما غيرهم فإنما يشاركونه في فضل اليوم يصومون ذلك اليوم ويكبرون في التكبير المقلاقة وينجب لهم فليختم ذلك اليوم أيضا من ولكن لا على وجه الملتد عنه يستحر بسببه ويسنق عمل الصالح وختم هذا الكلام باستحباب العمل الصالح في أيام العشر وقد ذكرنا فيما سبب فقط الحديث الله على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام من العمل الصالح وفي ايام الغرب هذه الايام وان من جنه العمل الصالح ثياب هذه الايام فانه مضاعف كما في بعض الروايات وبالاخص اليوم التاسع الذي هو يوم عرفته فانه يكفر سنتين كما في بعض الروايات ومن العمل الذكر كما ذكرنا وكما تكرر معنا ومن العمل التسبيح والتحميد وهو من انواع الذكر ومن العمل ايضا من كثرة ونوافذ العبادة من صلاة ومن قراءة وما إلى ذلك ومن صدقات وصلوات وتنفذات وتهجد هذا من الأعمال الصالحة وتكون صالحة أو مثال عليها عليها احتسب الإنسان الأجاب وعملها كما ينبع والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا قلت قبل الله بعد من عدم بعد إكمال ماذا يكمل الأولى؟ هذا سؤال من, الحاضرين من أحد الحاضرين اتطرقنا عميه في السلام وهو قوله هل التكبير في الأسواق فقط أم أنه خصه لكافرة الغافلات في الأسواق؟ نكرنا عن التكبير ويسأكده الأسواق لتنبيه الغافلين كما ذكرنا ولكنه مشروع في الطرق ومشروعاً في المشاجر وفي البيوت وفي البراني وفي البحار من راتب البحر أو راتب جوّن أو غير ذلك استحب أن يفسرها من التكبير في كل هذا حديث العباسي كنا نعلم في تبع صلاة رسول الله التكبير يعني يحتاجه تفسير ما يكتب عن مرع ظاهره يطلقه <تصفيق> يفسرها الحديث يستعمل إن رفع صوتي بالذكر كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدل على المراكس بالتكبير والفكرة المعانق المشروع المشروع يعني التهنئات والسلام ولا مأسة لا مأسة بالمصافحة والمعانق أيضا عند لمن قادم من سفر أو عند عيبة طويلة وما أشبه ذلك هذا طيب ألفاظ عيدكم مبارك بكل عام وأنتم بخير كل ذلك إما الدعاء بقوله كل عام وعنكم بخير هذا هو القول بالجنس تقدر الله و... الركاء أبقاك الله عما يسمح ذلك والدعاء بالبركة بقوله هورك لك في عملك وتقدر الله الركاء عملك إما ف... فهيك قول العيد المارك أو من العائدين أما ما الخطبة إن من العائدين هذه يعني صحيح لا يعني من العادة من العادة التي أصابها الناس يعني دعاء يقرأ الإنسان بيأط ي ي يطلقه أن يعود عليه هذا العيد المقطف الأخرى فكان يقول أن قاتل الله إلى ان أنت لك الغيد المقطف الأخرى أو الجنة العزيزات العادية وَإِنَّ أَلْتَأْكُلْ لَأْهُورَاتِ بسم الله الرحمن الرحيم